فأتت به قومها تحمله قالوا يا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغ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 ونالنبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وهم في رفل.